خلي ياسين بتاعب زيادة. زكا محمود. انت متجيش من زمان ليه? بابا? اه. بابا دي عاوز الحش. قول له عامه لو بيقول لو ما كنتش هتوافق تبيبنا بعد كده مش هيحصل كويس. هنقرأ عليك صورة ياسين وانت مش ناقص. ما شاء الله الـ الـ الارقام دي هيتمزبوطة ولا بتحمرقوا لبعض كله عشرة من عشرة معقول ونقض نفرح وبعدين يطلع مفيش اي حاجة ولا مزبوط ان شاء الله يكون مزبوط المبحث الثالث تسات عياش بن أبي ربيع وهشام بن العاص وإعادتهم من حديث عمر بن الخطاب من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اجتمعنا للهجرة وعدت انا وعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص الميضاه ميضات بني غفار, غفار فوق ثرف الميضاه دي اللي هي المكان اللي بيجتمع فيه ماء المطر سما هو غدير أو يعني غدير من نهر يقوم ينزل المطر يسيل من هنا ومن هنا يقوم يتجمع فيه أماكن ونخفضها ميضاتي بني غفار غفار طبعا قبيلة من العرب منها سيدنا أبو ذار الغفار فوق صرف وصرف دي معرفش كده صح صرف ولا لا بين مكة والمدينة موضع يعني معروف وقلنا أيكم لم يصبح عندها فقد احتبس فليمضي صاحبها يعني اللي ما يجيش عندها يبقى عرفنا انه ايه منعوا شيء فيبقى الصاحبين الذين يمشوا فحبس عنا هشام بن العاص يبقى مين اللي مشي بقى سيدنا عمر وسيدنا عياش بن ابي ربيع اما هشام بن العاص ف ناجس فلما قدمنا منزلنا في بني عمرو بن ربيعه وكان ابن عمهما واخا وكان ابن عمهما واخاهما عنا هشام بن العاص فلما قدمنا منزلنا في بني عمر ابن عوفن كده وخرج ابو جاهل ابن هشام عارفين ابو جاهل عارفينه محدش بينطق خالص حتى ابو جاهل مش عارفينه ابن هشام هشام قاعد هناك اوه راح فيه ولد يا منن بت تسميه عمرو ها <تسميه> عمر <بن> هشام مضحك عليه <متحك <بعد كده> وخرج ابو جهل ابن هشام والحارث ابن هشام الى عياش ابن ابي ربيعه يعني كل اولاد هشام حاجه فظيعه وكان ابن عمه حمد واخاهما مين ابن عم مين عايش عطايش ان ابي اللي هو خرج مع سيدنا عمر كان ابن عم ابن عم ابو واخوهم لامهم ازاي يبقى ابن عمهم واخوهم في نفس الوقت بس الرضعه لا عايزينه بالنسب مش بالرضاعه الام اتجوزت الاخين يبقى ازاي جوزت واحد خلصت عليك وايه واتجوزت التالي فبقى إيه أخوهم للأم وابن عمه نفس الوقت حتى قدم علينا المدينة فكلماه فقال له إن أمك نظرت ألا تمس رأسها ألا تمس رأسها تمس بها عشان مشت مش قال تمس رأسها مش مشت حتى تراك فرق لها أمه قالت مش هت مش هتخلي مشت يلمس راسها إلا فقلت له يا عياش والله إن يريدك القوم إلا عن دينك فاحذرهم والله لو قد آذى أمك القمل لم تشطت ولو قد اشتد عليها حر مكة أحسبه قال لم تشطت قال إن لي هناك مالا فآخذه روح أخذ المال اللي أنا قال قلت والله إنك لتعلم أني من أكثر قريش مالا فلك نصف مالي ولا تذهب معهما ايه عمل ايه دلوقتي مين اللي بيتكلم الاول سيدنا عمر عمل ايه عشان ايه ها سيدنا عمر اللي بيقول ها عشان خايف عليه يضل فقاله ادي له نص ماله وما يرحش ايه يكفر والتي بقى مشكلة كبيرة شوف النفقة في الدعوة قد ايه فابى الا يخرج معهما فقلت له لما ابى عليه اما اذ فعلت فخذ ناقتي هذه فانها ناقة ذلول فالزم ظهرها فإن رغبك من القوم ريب فأمخ عليها يعني إيه بقى الشعير نقع ذلول يعني إيه ذلول يعني سهلة ما يعني بتسمع كلام زميو تطيع يعني السمد معنى أنها سهلة متحرنش عليها فخرج معهما عليها حتى إذا كان ببعض الطريق قال أبو جهل بن هشام والله لقد استبطأت, لقد استبطأت بعيري هذا فلا تحملني على ناقتك هذه قال بلى فأناخ وأناخ ليتحول عليها فلما استواوا بالارض عدا يعليه فاوثقاه ثم ادخلاه مكه وفتناه ففتت فتناه بايه بقى ترغيب وترهيب بقى يعني الله اعلم قال فكنا نقول والله لا يقبل الله ممن افتتنا صرفا ولا عدلا ولا عرف الله ثم رجعوا الى الكفر لبلاء اصابهم يصبكم بلاء ترجعوا الى حاجه الوحش ايه البلاء انواع ايه انواع البلاء المحتمله ها فيش بلاق قد ينطق ها ده الصراخ ده خطر ضروره قول يعني زي ايه عشان نحذره يعني واحد ياخدوه يعذبوه شويه ولا يسجنوه يقول بطلت ها ايه ثاني اهله ضايقوا عليه ايه ثاني اشتغل شغلانا يكسب فيها كتير اشتغل شغلانا يكسب فيها كتير الدنيا دخلت قلوبكم يكسب فيها او فيها جراش حاجة يكسب يخسر الامور كلها ريبة يتجوز يخلف انما اموالكم واولادكم فتكله مش كده يتجوز او يخلف اشتغل يكسل يروح يسكن بعيد ده فتح فين جاي رح يسكن في الهرم من ساعة ما تجوز لا بيجي اتنين ولا اربع ولا ويجي من حد متأخر وخلاص الجوازة دي مش لازم تتم وطبعا محمد ضحك علينا وقال لا ده احمد كويس ومش هيفتن وبعدين اتضح انني متواطئ معاك ملتزم احسن ده طبعا فتنوه بفتنة عظيمة جدا وكان الصحابة لا يبالون بهذه الفتن العظيمة ولو كان فيها قتل وذبح وحتك وقطع لا يبالون بهذه ويأخذوا اموالهم لا يبالون يعملوا فيهم اللي يعملون سيدنا مصعب أغنى من أغنى الناس وأرفاههم ومات بعد الزمان ده كله طبعا راح المدينة وبقى إمام المدينة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يروح وكان هو ومات في أحد وما عندوش هدوم تكفيه تغطيه كله يعني كان زمان لهم أزر وأرضية يلبس إزار ورداء ثوبين يعني لو الواحد منهم ممكن يغطي انت بتشتري البشكير بتاع الحج دلوقتي ممكن لو التحفت بواحد منهم يغطيك كلك ده كل اللي عنده ما يكفيه وما يكفيش بس يعني يغطي جسمي فبقوا يغطوا راسه ويحطوا على رجليه حشيش وهم بيدفنوه رضي الله عنه ومع زيالك يعني طبعا عارفين بلاءه في الاسلام واجتهاده فيه والصحابة كلهم كده كلهم تركوا أموالهم وتركوا أحوالهم وتحملوا العناء كله لحد ما يعني نالوا ما نالوا ولا يقبلوا توبة يقول يعني, يعني كنا نقول والله لا يقبل الله من من افتتنا صرفا ولا عدلا ولا يقبلوا ولا يقبلوا توبة قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم بعد معرفة الله ترجع للكفر قال وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله عز وجل فيهم وفي قولنا لهم وقولهم لأنفسهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يا عبادي الذين أسرفوا على أن نفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم له إلى قوله وأنتم لا تشعرون قال عمر فكتبتها في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص قال هشام فلم أزل أقرأها بذيطوة أصعد بها فيه حتى فهمتها قال فألقي في نفسي أنها إنما نزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا فرجعت فجلست على بعيري لاحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه صلى الله على النبي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا المبحث الرابع إمامة سالم مولى أبي حذيفه بالمهاجرين بقباء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون العاصبه هذا موضوع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا طبعا كان صغير وكانش راجل كبير يعني كان صغير بالنسبة لهم ولكن كان أكثرهم قرآنا صلى الله عليه وصحبه وسلم. من فصل الثاني هجرة أسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونقرأها المرة القادمة إن كنا متشوقين أشد الشوقي لنكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة هذه القصة وفي حياته كلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا